فَقدَد كَ الذَّبُكُم بِمَا تَقولُونَ فَمَا تَستَطيعونَ صَررفَ وَلَا نَصرَ وَمَي يَظْلم مِنكُمْ نُذقَهُ عَذاابًا كَبير وَمَا أَ الررسَلناقَبَلَك مِنمُررسَلينَ إِللاا إِهُ لا يَأكُلونَ الطَّعامَ وَيَمشون فِي الأسواقُ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 ثَُّ قَبَضْ النَّهُ إلَنَا قَبضََسير وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُم الليلَ لِباسَو وََّوْ مَ سُباتَةَ وَجَعلًا النَّهَا رَنُشورَ وَهُوَ الذي أَرسَلَ الرِياحَبُ الشرًا بَيْنَا يَدَي رَحْمَتِه وَأَن زَلْناَ مِنَ السَّم إِمَا أَطَهورَ لِنُحَّ بِهِ بَلْدَةَم مَّتَ وَنُسْقِيَهُ مَِّا خَلَقُنَ أَنْ عَامَو وَأَنَاسكَ فيِي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 وَهُوَ الذي مَ رَجَ البَحرَينه عذّ فُراتُ وَهذاَا مِلْحُن أُجاجُ وَجَعللَ بَنهُ مَا بَرزَخَا وَجَعَلَ بَنَهُ ماَا بَزَخَ وَحِجرًا محجورا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 مونيرا وهو الذي جعل الليل ونهارها رخيفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 مُسْتَقِرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ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 صالحا فاولائك فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا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 رياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا اولئك يرزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قالالدينينَ فِيهَا حَسُنَت مستُتَقَ الرَّ وَمُقامام قُلْمَا يَعبَاءُ بِكُمْ رَبّ لَل ضُعَ أُكُم فَقَدكَ الذَّبَة فَقَدكَ الذَّبَة فَسَ فَيَكُون